ويدبر في الشيطان الله بسم الله الرحمن علی والله عليم حكيم. سبحانه وحده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. نمدو نمدو والكل قول يقول ان شاء الله وعفاء الله تعالى. يا وَيُرِيدُ الَّذِينَ لَنِعُوا تَعْذِيبَهَا جَهَ نوری down for so long. لا <تصفيق> تَأْكُلُوا <تصفيق> اللَّهُ كَانَ بِكُمْ الله خيره كل مره ومن يفعل ذلك Um, a اللہ علیه کمولان vir à kuசை Ah mm -hmm. اوه What? I جاء نصيب من مما تصبو ان نصيب مما ma <makes noise> ايه الحاجة العظمه دي بس انا daan I love you. تَتَغَوَّلُ عَلَى النَّاسِ الله الله حمي الله الله كان عليما خبير الله الله الجلال <تصفيق> <تصفيق> عليك. الله اكبر. ما شاء الله. الله يا والتي تخافون نشوك وَفَالَتَقَوَّ عَلَيْكُم نَسْبِيلَا الله الله, الله. الله. الله. الله. الله. الله. <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا والجارب القربى والجارب الجنب والجارب Hello. والله وبالوالدين استعم الله عليك ما شاء الله أيها من كلام الله الله الله أكبر الله أكرم الله أكرم بارمة وبالقرب وال. لما أرتزي حلاوة والله. الله الله عليك. <تصفيق> ما شاء الله الله ما شاء الله ان الله لا يحب من كان مصددا فخا عيني يا عيني, يا عيني الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما شاء الله الذين for <laughs> إن الله وعندما يستقبل ماما جاءوا بالدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كوخ <تصفيق> حسن Cai pa Ivá and we'll